باب المكسور أوله من الأسماء تقول هذا الشيء رخو لين والجرو والشيء برطل يوزنوا واستعمل الوالي على الشام وما أخذ إخذ الشام أي من تضما بالشام أو كان إليه يرجعوا وقيل ما نفي وليس يدفع. وذلك النسيان والديوان وذلك الدباج والخوان وذاك كسرى وسداد من عوز وها أنا أشرحه في ذا الرجز أما السداد هكذا فيوضع لما به يسد أو يرقع لكن إذا فتح فهو المصدر والعوز الحاجة والمفتقر وأنت في جوار ذاك الحر قوام أمر وملك أمري والمال في الرعي تريد في الخلاء والسقي حظ الأرض مما إن ولا تفتحهما حتى تريد المصدر كالطحن والطحن وقيت الضرر والسقي مَا سقيت من طعامي بعمل الحيلة للغمامي والعذي تعني البعل ما سقاه ماء الغمام ذاك لا سواه وقد نزلنا العلو والسفل وإن قلتهما بالضم أيضا لم تمن وقد نزلنا العلو والسفل وإن قلتهما بالضم أيضا لم تمن والعلم أعلى كل شيء فاعلمي وسفله أسفله في الكلمي والعلم أعلى كل شيء فاعلمي وسفله أسفله في الكلمي والجص تعني الجبس وهو الزئبر تقول هذا ثوبه مزأبرو والجص تعني الجبس وهو الزئبر تقول هذا ثوبه مزأبر والزئبق الزاوق والمزأبق ما مسه من الصروف الزئبق والقرقس البعوض وهو الجرجس وليس لي في الأمر فكر يحبس وأنت قد أوطأت زيدا عشوة خدعته فكان منه هفوة والطائر المعروف يسمى حدأة والحداء الجمع وأما الحدأة بالفتح فهي الفأس بالرأسين في غير هذا الباب فاحفظ ذيني وهذه جنازة أي ميت على سرير ذاك قول يثبت والغسلة الغاسول في القياس كقولهم غسل لطفل الراسي وقيل آس طيب وماء ترجل الشعر به النساء وكفة الميزان والصنارة حديدة كمخلب مدار نعم ولي في آل زيد بغية وولد لرشدة وزنيه، وأنت تقل غيّة فتفتح، والإحنة الشحن أحيّة تشرح، وقد وجدت في عظامي إبردة تريد بردا باطينا لا برده، والإصبع أكثر ألفا ثم افتحي، باء وما أردت غير الأفصحي. وعنده إشفى من الأشافي أي مثقاب الخراز والخصافي والجدي إنفحته ما يعقد به الحليب الحاء لا تشدد وإن تشأ شددتها وفيها أيضا لغات لست أستو فيها وقل إكاف ووكاف واكتبي وهذه إضبارة من كتبي كقولهم أمامه عضمامة أي كتب مجموعه أمامة وهو سوار اليد لا يخفسمه وتكسر الإسوار أو تضمه والفرس فيهم تعرف الأساورة قيل كمات أو رمات ماهرة وهو الإوز الواحد الإوزة أي بطة وقد يقال وزه، وذلك الرمان عمليسي بلا نوى فحبه مائي، وعنده إهليلج للشرب، وعنده إرزةة للضرب، وعنده إهليلج للشرب، وعنده إرزةة للضرب. نعم وفي الأصابع الإبهام واسم صغار الغنم البهام وشهد الإملاك زيد أي حضر عقد نكاح يا له يوما أغر وإذ وهو نبات عطر اسمه بتبني بن مكة ويشهر وكل ما يكون مثل الآلة فميمه تكسر لا محالة تقول هذا ومن وملحفة تكسر ما جاء على هذه الصفه وهذه مطرقة ومطرق ومثله مروحة إذ تنطقوا كذلك المرآة وهي تجمع على مرآة وكذاك تسمع ومئزار ومحلب أي قدح للحلب والمخيط وهو المنصح ومقطع أي آلة للقطع إلا حروفاً حفظت في السمع مثل مدق يا فتى ومقحله ومدهن ومسعط ومنخله أما المدق فهو ما يدق به وقد قيل هو المدق وفي وعاء الدهن قيل مدهن والكحل في المكحل هذا بين كذا السعوط أي دواء الأنف وعاءه المسعط دون خلف والمنخل الغربال ليس يجهل والمشط في رواية والمنصل وتكسر الدهليز والمنديلا كذلك السرجين والقنديلا وفسروا الدهليز فيما ذكروا لأسطوان الدار ثم فسروا كذلك السرجين فسر مطلقا بالزبل لكن بعضهم قد حقق، فقيد الزبل بزبل الفرسي والبغل والحمار هذا وحبسي وتمر شهريز إذا أضفته وتمر شهريز إذا وصفته كذاك سهريز بغير نقط وذاك في رهط وذا في رهط والجيد والسكين والجيران تعني به الصدر فزد بيانا وذاك سكير كثير السكر وذاك خمير كثير الخمر وذاك شريب كذاك يا رجل وذاك بطيخ وطبيخ فكل وذلك الماء شديد الجرية يا حسن الركبة ثم المشية وجلسة وقعدة إن تكسري تعني بها الهيئة غير المصدري وضلع وقمع ونطع بفتح ثانيها كذاك الشبع والقمع الشيء الذي تلقيه في في السقاء عند ضيق فيه ثم تصب فيه ما أحببتا فلا تخاف الفيض إن صببت، والنطع الذي يكون من أدم يلقى على الرحل وعند سفك دم